وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة أن ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلقَنَا بَيْنَهُم العداوَةَ وَالْبَغْضَ إِن يَوْمِ القِيامَ كلُل ما أَوْ قَد نَار للِحَرربِ أَطفَأَهَ اللهَّ وَيَسعونَ فِي الأرضِ فَسَاد وَلهَّهُ لا يحِبّ المُفْسدينين.